اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين يحبون انتشيا الفاحشه في الذين امنوا ان الذين يحبون انتشيا الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب لهم عذاب لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ ولولا فضل الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته تتبع خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء فانه يأمر بالفحشاء والمن ولولا فضل الله عليكم ورحمه ما زكا ما زكا منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء ولكن الله يزكي من يشاء سميع عليم ولا يأتري الفضل منكم وسعتن يؤتون لل قربا ان يؤتون لل قربا والمساء والمساكين والمهاجرين في سبيل الله واليعف واليصفح واليعفو ويصفح الا تحبون ان يغفر الله فِر الله لكم والله غفور رحيم والله غفور رحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات ولقد ان أزلنا إليكم آيات مبيّنات ومثلاً ومثلاً مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ اللَّهُ والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كانها كوكب دري كانها كوكب دري يُنقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ يُنقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ يَكادُ كاد زيتوها يضيء ولو لم تمسس هنا ചോര വയു സഭ്യൂ സി റി ചുചിജറ ചേ يَجَالُ اللَّاتِ الْهِمْ تَجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ نَذِكْرُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ يَخَافُ تتقلب فيه القلوب والابصار يخافون يوما تتقلب فيه القلوب يخافون يوما تتقلب فيه القلوب قلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن منه